الحديث المعلق مردود لأنه فقد شرطة من شروط القبول ماذا كده؟ يقولون القبول لابد من اتصال هذا متصل؟ مش متصل يبدأ من قسم الضعيف إذا نرجع ثاني نقول أما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن وإن بسط فغي ففاقد شرط قبول قسم فاقد شرط قبول من شروط القبول إيه؟ اتصال الاسناد هذا من هذه الاقسام يفاقد شرط قبول اللي هو عدم الاتصال فهنا هذا عدم الاتصال موجود فيه بحد راوٍ أو أكثر من إسناد ما عدم علمنا بحال ذلك المحوّل. يعني لو الإمام البخاري، مثلا من سرد سيات الإمام البخاري، والحدث عن مكي بن قال حدثنا زيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكواع، ده أعلى إسناد عند البخاري. أعلى إسناد يسميه اللي الإسناد أقل عدد من إيه؟ من الرواة أقل عدد من الرواة بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا من ثلاثيات البخاري المشهورة يقول حدثنا المكي ابن إبراهيم قال حدثنا زيد أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوى ويذكر الحادث. الشيخ البخاري هنا اللي هو المكي ابن إبراهيم يروي عن يزيد ابن أبي عبيد. فإذا قال البخاري عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة ابن الأقوى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. الصورة صورة ايه؟ تعليق يبقى هو منقطع ولكن له اسم خاص لإن السقط مين شيخ الإمام البخاري لكن لو قال البخاري مثلا حدثنا المكي ابن إبراهيم عن سلمة ابن الأكوى عن النبي صلى الله عليه وسلم بك يبقى هنا الصورة صورة انقطاع ده هنا الانقطاع في هذا الحديث لأن شيخ البخاري ما شافش الصحابي عشان نروي عنه يبقى هنا انقطاع لكن لو شيخ البخاري ساقط أو شيخه والذي يديه فيقول البخاري وعن سلامة بن قال كذا يقول سقط كام 2 يبقى هذا حديث ايه او اهو المعظم سقوط الاثنين صحيح سقوط لكن هنا الآن الاثنين دول ساقطين فين بعد المصنف مباشرة يبقى نسميه حديثا ايه معلقة. يبقى التعليق أن المصنف يروي عما لم يسمع من أعمد لم يقابل. حكم المعلقات في الصحيحين. تلاقي المعلقات في البخاري كثيرة، في البخاري كثيرة. يقول لنا إن حكم الحديث إذا كان في الصحيحين غالباً حتلاقي إنه هذا اللي عند الإمام البخاري يذكره بصيغة من اللي تدل على حكمه عند مين. عند الإمام البخاري رحمه الله فإذا قال لك مثلا وقال سلامة بن الأكوى كذا معنى عند البخاري إيه؟ صحيح لأنه جزم به إذن التعليق الذي يجزم به الإمام البخاري عنده يكون صحيح واللي بتتبع ذلك بيدل إنه فعلا إنه له إسناد عند غيره إسناد مقتصر وقد يكون مخالي نفسه روا في كتاب من كتبه زي الأدب المفرد مثلا أو التاريخ له يكون يذكر إسناد بتاع هذا الحديث والبخاري يقول ليس كل صحيح وضعته في كتابه وقال أخفض من الحديث مئة ألف من الصحيح ومئتي ألف من غيره هنا من ضمن الأحاديث الصحيحة ما يذكره بغير إسناد في بس في أم يحلق ويقول قال فلان روى فلان قال كذا لكن روى عن فلان وقيل عن فلان بصيغة تضعيف أو بصيغة طيب يقول لنا ما يذكر بصيغة التعليق في الصحيحين غالباً يكون عند البخاري إذا قال, قال يكون صحيحا عنده وتتبع العلماء ذلك إذا أراد صيغة التضعيف قيل كذا بغالبا هو عنده ضعيف وأيضا يتتبع قد يكون ضعيفا وضعفه ينجمر بغير يقول لنا إن المعلق في كتاب التزم صحته كالصحيحين فهذا له حكم خاص هنا حكم عن اللي موجود الصحيحين قبلته الأمة إلا ما يذكره هو ونص على ضعف زي في مقدمة صحيح مسلم ذكر أحاديث في المقدمة ليست على شرطه في مقدمة مسلم فمنها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف لكن من أول الأبواب اللي ذكرها اللي طبعا ابن مسلم حطش أبواب إنما الذي وضع أسماء الأبواب هو الإمام النوي الإمام النووي فما ذكره بالسناد في غير مقدمه كله عند الإمام مسلم صحيح ما ذكر بصيغة الجزم كقال وذكر وحكى عنهم جازما به فيكون هذا عند المصنف صحيح ما ذكر بصيغة التمرير قيل وذكرة وحكية يبعى على ذلك عند المصنف نفسه فيه ضعف فيه ضعف ذلك لم يجزن به لكنه يحتمل أن يكون من باب الحسن لغيره ويحتمل أن يكون باب الصحيح لغيره طريقة المعرفة فيها نحنا نشوف الإسناد بتاع هذا الحديث يبقى القسم الأول من المنقطع أو من سقط الإسناد ذكره هنا وهو المعلق عرفت المعلق اللي هو ما سقط من أول اسناده راوي فاكثر طيب اللي بعد كده الحديث المرسل المرسل إذا كان المعلق كان في أول الاسناد المرسل هيبقى فين فوق في آخر الاسناد يبقى راوي الحديث المصنف حدثنا فلان عن فلان ويوصل لغايه التابع قال النبي صلى الله عليه وسلم كده إيه هو المرسل ديء لنا هو اسم مفعول من أرسله فهو مرسل بمعنى أطلقه فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف Aťlachne si, že jsi jí milovník, jsi jí se nechal, jak se jí jí jí jí jí jí jí jí jí jí jí jí jí jí jí jí jí jí jí jí jí jí الله jí jí jí jí jí jí jí jí jí jí jí jí jí jí jí jí jí إصلاحا ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي من بعد التابعي يعني سقط صحابي الصحابي سقط منه والتابعي رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم إن من اللي بعد التابعي غير, غير الصحابي يبقى هنا من سقط من إسناده الصحابي فيفعه التابعي من الحفظ العراقي في الحديث المرسل هو مرفوع تابعي على المشهور الحديث المرسل من رفعه إيه التابعي مرفوع التابعي يبقى هنا الحديث المرسل مرفوع تابعي على المشهور مرسله أو قيده بالكبير أو يبقى بعض أهل العلم قال لك مرفوع التابع أي تابعي من كبار التابعين من أوصات التابعين من صغار التابعين أو قيد هذا المرسل لأنه مرفوع ايه تابعين كبير تابعين كبير مرفوع تابع على المشهور مرسله أو قيده بالكبير أو سطروا منه ذو أقوالي أو سطروا يبقى من ضمن المرسل بعض أهل العلم قال لك إن واحد أرسل أخذها معنا اللغة أرسل يعني عمن لم يسمع منه يبقى هنا أي سقط فيه هيدخل هنا في إيه الحديث. المنقطع الموقطة شقت من الربوة يبقى المرسل من ضمن التعريف شقت راوي من الروا من أي, أي شيء يبقى هنا الأول أشهر وزي كده للحفظ العرافي أو شقت راوي منه هذو أقوالي والأول الأكثر في استعماله الأول اللي هو إيه مرفوع تابع مرفوع تابع سواء كان كبير أو كان صغير. مرفوع تابع على المشهور هذا الأكثر في استعمال. إذا هنا قال لنا في تعريف المرسل مرفوع تابع وهذا المشهور على المشهور مرسله. تعريف الثاني أو قيده بالكبير إذا الراوي يكون التابعين الكبار روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. من زي بس هذا من كبار التابعين غيروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قيده تعريف الثالث المرسل أو سوف رواه منه ذو أقوال فألنا والأول الأكثر في استعماله. مثاله مثاله. رأى الإمام مسلم في كتاب البيوع قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجيل ابن المسنة قال حدثنا الليل عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب. سعيد ابن المسيب بالفتح وبالكسر أيضا ابن المسيب وكثير يقول أنه كان يحب ينادى المسيب مش المسيب الله عن سعيد ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة